111-خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين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 وَالْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ تَمِيدُ بِكُم وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ أَفَمَن يَخْلُقُكَ كَمَن لَا يَخْلُقُ فَلَا تَذَكَّرُونَ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أموات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 وما أرسلنا من قبلك إلا رجال النوح إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبور وأزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم والعَلَّهُم يتفكرون أَفَأَمْنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السِّيَأَتِ أَن يَخْصِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَو يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ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 وما يؤمرون، وقال الله لا تتخذوا إلهاين اثنين إنما هو إله واحد فأيا يفرهبون. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَعَصَبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَيَجْعَلُونَ 116. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مصودا وهو كظيم 117. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب على ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء 110. ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم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 لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرتون فالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم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 فَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم من أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ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 وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو من دونك.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 إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِنْ تَائِذِ الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْتَرِ وَالْبَغْيِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَقَضُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَافًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يوم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 ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عيد الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزينا الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولا نزيّنهم أجراهم بأحسن ما كانوا يعملون، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له صنفان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون، إنما صنفانه على الذين يتولّونه والذين هم به مشركون.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 إِنَّ الَّذِينَ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُمْ وَهُمْ فِي عَذَابٍ أَلِيمٍ إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ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 وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وهم ظالمون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 126. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم 127. في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين